بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفتين الذين إذا اكتالوا على الناس لو كن وإذا قالواهم أو وزنهم يخسرون ألا يظنون أن وما أدراك ما سجين كتاب مرحوظ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون في يوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير إذا تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين كالأساطير كَاللَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّ ho la so ja mium أذرار لفي علين وما أذراك ما كتاب مرحوم يشهده المطربون إن الأبراد أراك يوضون تعرف في وجوههم نظرة النعيم قوم من رحيم مخ. نسقون من رحيق نخطوه من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وَمِنْ ذَٰلِكَ يُنْتَظَرُ مَن تَنَمَّى مِنَ الْعَيْنَيْنِ شَرَابُ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتضامزون وإذا انقلبون I lihiwon وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرام ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون